117. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. لِأَكْفُرَ 118. تدعونني بِهِ مَا وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى ل جَرَمَ أنماَا تَدوننِي إلَيْهِ لَْسَ لَ دَعْوَةُم فِي الدُّنْييا وَلَا فِيآخِرَةِ وَأَن مَ رَدّنَ إلَ الله وَأَن مَ رَدّنَ إِلَى اللهَّهِ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 انار يضربون عليها غضوا و عشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اسد العذاب واذ يتحاجون في النار فيقولوا ال ضعفاء استكبروا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 117. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد 118. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أَوَلَمْ تَكُتَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ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 112. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير 113. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مَدَاخِرِينَ اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا